بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العبيد الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكتم الناس لا يعلمون أمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم علي الآخرة هم غافرون فولم يتفكروا في ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إ بالحق من النافل ناقب ربهم لا تأبرون أو لم يأبروا في الأرض بانغو كي كان عاقبة الذين من قبرهم كانوا أجد من مفوتة وأذابوا الأرض وعمواها وما مما بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أتاءوا السوء أن كذبوا, بآيات الله. ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله نبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شباء وكانوا, وكانوا بشركائهم وَيَوْمَ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون وأما الذين تفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فتبحان الله حين تمتون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أَنْ خلقكم من ثراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لِتَسْكُنُوا لتسكنوا إليها وتعال بينكم موزة إِنَّ فِي في ذلك لآيات لِقَوْمٍ لقوم ومن آياته قلق السماوات والارض واختلاف ألكنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته لمنامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يليكم البرق قوفا وينذل من السماء ماءا فيحيي فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعفلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعوة من الأرض إذا تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له خامسون وهو الذي يبدأ الغذرة ثم يعيده وهو أهوان عليه وله المدل الأعلى وله المدل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من ما هل لكم مما ملكت مِنْ من شرطاء فيما ودقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تقاقونهم تقيبتكم أنفسكم كذلك يقصر الآيات لقوم يعقلون فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من الله وما لهم من ناطرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبدير بخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أسر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شعا كل حزب بما لديهم فجروا. وَإِذَا مسنا تقروا انبعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فليق منهم بربهم يشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم فتمسعوا فتوف تعلمون أم أنزلنا عليهم تلقانا فهو يتكله بما كانوا به يشركون وإذا أدقنا الناس رحمة فلحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يخنطون أولم يروا أن الله يبتط للظلم من يشاء ويخدر إن في ذلك لآيات لطوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبتط للظلم من يشاء ويخدر. ان في ذلك لآيات لقومه يؤمنون فَأَتَى الْقُرْبَى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يجيدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم ردقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيطهم بعض الذي عملوا, عملوا لعلهم يرجعون قل في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة الذين من قبل كان أفلغهم مشركين فأقم وجهك بالدين القير من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يصدعون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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ كَرْسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَانْتَطَرْنَا مِنَا الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياء فتسير سحابا فيبسخه في السماء كيف يجاء في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوضع يخرج من خلاله فَإِذَا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يتبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبرسين فانظر إلى آسان رحمة الله كيف يحيي فقعوه مفضلا لظلوا من بعده يكفون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمعهم الدعاء إذا ولوا مددين وما ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم تعلم ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض ضعف قوة, قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما يبسوا غير ساعة كانوا الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ربستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا لنا في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين سفروا إن أنتم إلا مرطلون فذلك يطبر الله على قلوب الذين لا يعلمون اصبر إن وعد الله حق ولا يستغفر من الذين لا يؤمنون.